بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستلم بسنته إلى المدين أما بعد ومن أكره عليه الإكره يرسد به الاختيار الشخص المكره يصرف إلى الشيء بدون اختيار وبدون الرضا ولذلك قال الإكراه يفسد الاختيار ومن أكره عليه يعني على الطلاق ظلما الشريعة أسقطت تأثير الإكراه وأسقطت تأثير الإكراه في أعظم الأشياء وهو حق الله عز وجل القولي بالردة فقال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطرئن بالإيمان فلما أكره عن مارو رضي الله عنه وعن أبيه وقال كلمة الكفر وتنقض بها وقلبه مطلئن بالإيمان أفتق الشرح تأثير الشرع تأثيرا تأثيرا هذا النفذ بوجود ذكره فدل على أن الإكراه يفسد المؤاخدة ويمنع المؤاخدة وهذا أصل عند العلماء ولذلك قال الإمام العرب في تسيره لهذه الآية إنها أصلا عند أهل العلم في إصطاط المؤاخذة عن المكره لأنه إذا لم يؤاخذ باليدة وهي أعظم ما يقوم فمن ذا لأولى أن لا يؤاخذ على غيرها لكن الإكراه له ضوابط وله شروط لابد من توفرها لكي نحكم بكون الإنسان مكره وقد جعل الألماء مسألة طلاق المكره مسألة مميزة في كتب العلم وكتب المطولات في الفقه يذكرون فيها شروط الإكراه وأحوال الإكراه ومتى يحكم بكون الإنسان مكرهًا ومتى يحكم بكون غير مكره فمسائل الإكرار في أبواب الحقي كلها مربوطة بشروط الإكرار ولذلك لا نحكم في رسال الطلاق المكره حتى نعرف ما هي شروط الإكرار فعندنا أولا ما هي الشروط التي ينبغي توفرها للحقي بكون الإنسان المكرهة هذه المسألة أن نسأل الثانية هل ينفذ قلاق المكره أو لا ينفذ فقال رحمه الله ومن أقره عليه أعلى الطاق ظلما فالإكراه ينقص إلى قسمين إكراه بحق وإكراه بغير حق والإكراه بحق أن يهدد ويضغط عليه حتى يطلق المرأة وقد وجد عليه قلاقها هذا إكراه بحق مثل القاضي في حال الإيلاء ما يقول للزوج إما أن تكثر عن ينيه وترجع إلى زوجته وإما أن تطلقها فإنه إذا طلقها في مجلس القضاء بالضغط عليه فإنه مكره لكنه مكره بأمر الله ورسوله ولا مكره بالله مكره بأمر الله ورسوله هو إكراهم بحق وهكذا لو ثبت عند القرار أن هذا الزوج أضرب الزوجة وظلمها ظنا بينا بحيث يستحق مثلها أن تطلق عليه وبالذي ما لو أطر أنه في دبرها أو مثلا أو وقع عليها أو فعل بها فعلا تستحق به أن تطلق فسأل الطلاق فجاء فيما قال لا أطلق يلزمه قاضي بالطلاق فأكرهه على الطلاق وألزمه به بحق هذا بنسوه من, من أكره عليه ظلما فإذا من أكره عليه حق لا يدخل من من أكره عليه ظلما كرجل لا تستحق معه أن تطلق عليه وهدد إضراراً به أو إضراراً للزوجة لكي يطلقها كرجل يريد أن ينفح امرأتها عند رجل فجاء لزوجها وهدده وأن يطلقها وطلقها تحت تهديده وضعته فأكرهه على الطرف فهذا ظالم ومكرهم ظالم فعندنا مكره ومكره, ومكره وشيء يتحقق به مكره فالمكره وهو اسم الفاعل ينبغي أن يكون ظالما حتى نسقط الطلاق أن كان بحق فنسقط. فلو أن أخ المرأة جاء إلى زوج أخته التي ضر بها وظلمها ظلما تستحق معها أن تطلق وهدد قال الآن تطلق وطلقها نفد عني الطلاق أنه بكرهم بحق هذا لنسبة القضية في بحق لكن بعض الظلماء يقول إكراره بحق لا يلحل حكم القضاء ظلما بإيلام <بنزل> له ظلما بإيلان الله هو شيء يهدد الشرط الأول طول أن يكون إكراه بحق والشرط الثاني أن يكون ما هدد به لابد أن يكون مؤلما بحيث لابد أن تجعل هذا الشخ اللي هو الزوج وصل إلى درجة الإكراه وهذا يقضي تعذيبه في نفسه أو ولده أو من يتعذب به جماله يتنف ويحرق الله بذلك فيهدد بشيء فيه ضرر لكن لو هدد بشيء ما فيه ألم ولا فيه ضرر عليه كان يقال له طلق انراءتك وإلا أخذ هذا الريال منك أين الريال من طلاق المرأة فقال أنا مكرر هذا ليس بإكرام لأن الريال ليس بضرر ليس بالنسبة له لكن لو كان الريال له قيمة عظيمة أو في زمان يكون الريال فيه له قيمة وراء شاهد شيء آخر لكن ينتكلم إذا كان أمر لا يصد إلى الريال. ولا يصل إلى حد الإناد فلا يتحقق الإكرار إذا لا بد أن يكون مؤذنا الإكرار في الحقيقة له صورة الصورة الأولى أن يجعل الشخص تحت الألم ويحس بالألم فهذه الحالة لا يشك أنه صار مقاهم الحالة الثانية يهدد لشيء ويكون الذي هدد يغلب على ظنك أنه مجال فهناك حالة صورة الصورة الأولى يهدد ويكون تحت نير العذاب مثل أن يخنق وخنق ووجد ألم الخنق وغلب على ظن يعني أنه استمر الخنق مات وهلك على مكرم ولا نقول انتظر حتى تصير في الغربرة والثقار بالموت لأن إذا صر بالغربرة قد لا تستعي تكمن ولذلك قال لا يشترك في الضرورة والإلداء أن يصير إلى حرد الهلاس فليرسي غلط الظن كما نقرره بالبزعي في قوانين الأحكام وبعض في للتفسير في آيات ميتة فأنت إذا غلب على ظنك أن هذا الضضع مستمت هذه حالة ثانية أما إذا كنت تحت الضضع الذي فيه الألم مثل أن يسخن الحديث النار ويوضع على داخله فيتألم فحينئذ أصابه الألم وقيل له طلق فطلق فهذا هو الذي وقع لعن نار فمس بأداب يسمونه حالة الإكرار بمس الأداب فإن وصل المقرأ إلى حالة الإكرار بمس الأداب فهو مقرأ وجه واحدا عند علمه على تصيير في العذاب الذي يعذب به أو يقرأ بسبب أما لو هدد ولم يفعل به شريف فيه خلاف أن لما ما, ما يدل على أنه ليس بمقرأ ولذلك لما وقعت طبيعة خلق القرآن ختنة خلق, خلق القرآن امتنع رحمه الله برحمته الواسع وأصر على قول الحق وذاق ما ذاق على السنة وعلى الحق وكان الإمام أحمد قبل ذلك ليس فك له تلك الشهرة وإن كان إماماً أظيماً ومعروفاً برحمه الله ورحمته الواسئة بإمامة وجلالة أدري لكن لما حدث الفتنة وسئل الناس للعلماء فتنوا بها أخذ بعض العلماء بعضه فمنهم من كان يوري ومنهم من كان يظل أنه مكرى فيتلقى بالنفذ ومنكر بقلبه فمن يقول الزبورو والثورات والإنزيل والقرآن هذه مخلوقة يعني أصابعه الأربعة ولا يقصد الكتب ولا يقصد كلام الله عزيزا من المخلوق فيوري بالعقول هذه مخلوق يعني الأربعة أصابعه هذه ثورية ويمشي حامل يعني يسلم هنا أن يأخذون منه بظاهر من كان يعتبر أنه مكره فيقول القرآن مخلوق يقول قرآن مخلوق, مخلوق فأخذ على أنه مكره أنه إلا لم يقل بذلك سيضر الذين قالوا بهذا كما جعل ابن معين وغيره صلى الله عليه فدخل علينا احمد بعد دخل واقر لما احمد صلى الله عليه واودي وذاق الان ان هذا ما بقى فجاء الله وجميع الناس كلها انتظر ماذا يقول الامام احمد يعني ليس غيره هو بقيه الامام احمد حتى انه لقاه بعض اصحابه يراجعهم في في ضيقه رحمه الله يقول له يعني التوسعه خذ التوسعه والرخصه كن فقال قم فقام فأراها الناس وهو في سكة في السكة قد يقاربون مئة ألف ينتظرون فتوى الإمام أحمد وما أولي أحد في طاعة الله عز وجل إلا قامه الله مقام أعز بالذلك المقام كما قال عرغة والله ما أولي أحد في حق الله عز وجل لقام الله مقاما خير منه فالشاهد أنه رحمه الله صر على قوله فلما دخلوا عليه صروا عليه و جاء ابن معين وسلم عليه أعرض عنه رب عليه السلام فأعرض عنه فصار يقول حديث عن نار حديث عن نار يعني إننا مكرهين فلم يزيق الإمام أحد لشيء فلما قام من قال الإمام أحده وصار ابن معين عند الباب يسمعه الذي يقولون حديث عن نار إن عن نار النصب عذاب ولم ننصبه فقال ابن معين ما تحسى دي مجتمع أفهم يعني من الإمام أحمد رحمة الله على الجنة وقد ضبط العلماء لإكراه بقولهم إنه ما ينعدم به الرضا ويفسد به باختيار فالإكراه حالة ينعدم معها رضا الإنسان بالشيء ويفسد اختياره له فالذي يكره على الطلاق ليس ذراب به وكذلك ينعدم يفسد اختياره فهو لا يطلب ذلك الشيء ولا يشبه ولا يرغبه وقد ذكر العلماء رحمه الله جملة من الشروط لا بد من توفرها لكي نحكم بكون إنسان مكرها وطلاقه آخر حكم طلاق المكره وهذه الشروط منها ما يرجع إلى الشخص المكره ومنها ما يرجع إلى الشخص المكله وهو الذي يهدد ويطلب الطلاق ومنها ما يرجع إلى اللفظ الذي يتلصد به المقرأ فمن أكره عليه قال رحمه الله من أكره عليه يعني أكره على الطلاق وجبر عليه إذا وصفت الإنسان بكونه مقرأ فهناك حالتان الحالة الأولى أن يكون مقرأ على وجه لا يمكن بحال. أن ينصرف عنه إلى غير المطلوب منه وهذا يسميه العلماء الإكراه التام والإكراه المنجئ بمعنى أنه يقع في الشيء الذي يطلب منه ولا يستطيع أن ينفك عنه بحاله وذكروا لذلك مثالا كم الربط ورمي على شخص فقتله فلو أن شخصا ربطت يداه وكذلك كتبه ولن يستطع الحركة ثم رمي على غيره فمات فإنه قد قتل غيره بدون اختيار والإكراه في هذه الحالة ملجئ وتام فهذا النوع من الإكراه يسمونه الإكراه التام لأنه ليس بالشخص أي خيلة في دفع ما طلب منه وما أفره عليه وأن الإكراه الناقص سيكون عنده موضع اختيار ويطلب منه شيء ويهدد بشيء ولا يكون فيه إكراف إلا إذا كان الشيء الذي يهدد به ويقهر به يكون مؤلما ومضرا مطلفا لجزء من أزاع ببني مطلفا لماله مطلفا لولده مطلفا لمصلحة من مصالحه بشرط أن تكون هذه المصلحة فواتها أعظم من الصلاة فحينئذ هي مؤلمة وهي مضرة لكنه يستطيع يعني هو ضيناً عمرين بين أن يطلق وبين أن يرضى بالضرر فهو ليس بملجم يعني ليس كالشخص الذي ينصرح مصرافاً تاماً إلى ما هو الضبج وإنما عنده نوع من الخيار الذي يسد به الخيار فهو خيار بالله لكن وجود الألم وجود الضرر وجود القهر يفسد الاختيار الطبيعي ولذلك قال رحمه الله بإيلانه إذن لا يكون إكراه إلا إذا كان هناك شيء مهدد به وهذا الشيء اشترى فيه أن يكون له وقع ويكون له ضرر ثم فصل العلماء وقالوا الضرر يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكن فلربما هدد شخص بضرر في زمان يكون يسيرا أو في زمان يكون عظيما فلو أن شخصا في مجاعة قيل له إذا لم تفعل هذا الشيء فإننا نأخذ طعامه فإنه لا شخص أنه ضرر عظيم ولكن إذا كان هناك بديل وإمكانه أن يصف وهو في شدعه وفي ريه وهدد بالمجاعة فإنه يمكنه الصبر ويكون الإكراف أكثر فإذا لا تستطيع أن تحدد شيئا معينا إلا بالضابط فتقول الضابط في ذلك وجود الضرر وهذا الضرر الشرطيا يكون أكبر وأكثر من الصلاة يعني ضرره ومفاسده وشروره أعلى من الصلاة قال رحمه الله منهجد بإيلانه كأن يجرح ويوضع السلاح عليه لأن يؤلم أن السلاح له ألمه فالألم إما أن يكون حانا أو يكون متوقع الوقود وهناك حالة ثانية أن يكون الألم حانا فأم يضرب ضربوه ضربا وضجحا فقالوا طلق زوجته فهذا هدد بإيلام وطلق من الطلاب وتألم فعلا ودخل في حكم مكرر وتارثا يهدد بالضرور وقال له إذا لم تطلقها نضربك ففي حالة ما إذا كان مهددا بشيء يقع ينبغي ويشترط أن يغلب على ظنه أنه يقع به ذلك الشيء فلو علم أنه يمكنه الحكاة أو أن الشخص الذي هدده لا يفعل إنما يتكلم فقط فإنه لا يكون مكعن لا يكون في هذه الحالة مكعن وقد سبق التنبيه على ذلك مام بإيلان له أو لولده فهناك شيء يستضر به الإنسان ليس في نفسه وإنما في أهله وولده كزوجته وأبنائه وزناته بل إن من الناس من يتألم لولده أكثر من تألمه لنفسه ومن الناس من أوديا من إذا أوديا واستضر في من صبر وصبر وتحمل وحمل النشاط العظيمة لا تنائم ونفس بشعر في ولده إلا وضعف أمام ذلك فإذاً لا يكتصر شكم على أن يكون الضرر في نفسه لن يشمل أن يكون في أهله وولده نعم أو أخذ مال يا الله أو أخذ مال أن يأخذ منه المال وحين إذن يقع عليه ضرر وتصيبه مصيبة فادحة يقال له إن لم تطلق زوجتك نحرق مالك أو هذا المال نصده أو لا نعطيك مالك وهم قادرون على ذلك فإنه يكون مهدداً بالمال فإن كان المال يسيرا وله عنه غناء وله عنه سعة غني مليئ وقال له إن لم تطلق زوجتك نأخذ منك مثلا عشرة آلاف نأخذ من مالك عشرة آلاف طلق زوجتك وإلا أخذنا عشرة آلاف وهذا لا يؤلمه لأن العشرة الآلاف عنده كل شيء يسير فالنجر هذا لا يكون مقرهاً بهذا الشيء وفواب هذا الشيء ليس بذلك فاذا لا بدوا ان يكون في المال مضطرا وله وقع في النفس نعم او وتما أن ان الالم الحسي منبغي يكون له وقع في النفس كذلك الالم المعنوي نعم. او هدده في احدها او هدده باحدها يعني باحد هذه الاشياء نعم. او هدده باحدها قادر يضل اقاعه بنا يشترط هذا الشرط الذي يتعلق بالمهدد فعندنا مكره وهو المطلق والمطلوب منه الطلاق وعندنا مكرد وهو الذي يطلب الطلاق ويهدد وعندنا شيء يتحقق به الإكراف وهو الضرر هذه ثلاثة أمور ينبغي التنقل لها في الأخير يأتي الذي يتلصب به ويقوله من الطلاق فأما بجسة للشيء الذي يهدد به أو الشيء الذي يكون به الإنسان المكره لما يهدد به فقلنا ضابطه الضرر وأما بنسبة للشخص الذي يهدد وهو رسم الفاعل المكرس فهذا يشترض فيه إما أن يفعل بداية الإكرام كأن مثل ما ذكرنا في النجلس الناضي أن ينسى بعداته فإن فعل ذلك لا إشكال إن لم يفعل فبعض العلماء يقول ليس بمكرار حتى يبدأ للفعل وهذا منهب رعيف وإذا لم يفعل فالصحيح أنه إذا غلب على ظن أو على ظن الإنسان أنه سيفعل فإنه يكون في حكم من فعل فالشخص إذا كان مثلا شخيرا أو شخص معروف بالضرب والأذية وأنه إذا قال فعله فمثل هذا بمجرب أن يهدف فإن تهديده كاف للحكم بكون المكره مكرهم وأنا هذا فلا يشترف عنه السبع ذلك قادر فقال قادر لكن لو أن امرأة قالت لذوبها طلقني وأنسكت بالسلاح يعلم أنها لا تحسن القتل به فقالت إلا من تطلقني قتل دي. ولا تعرف في ولربما فجعت وأنه استعمل فالنزل هذا هدد غير القادر غير القادر فالمهدد والمكر ينبغي أن يكون قادرا على فعل ما هدد به ثم ينبغي على هذا الشخص الذي يكره يشترق فيه قلنا أنه ينبغي أن يكون قادرا بالنسبة للمكر فإذا كان غير قادر في نفسه أو غير قادر بقدرته إذا قدرك الله عز وجل أن يكون هذا الشخص المكرس في وضع يمكنك أن تجفع ضراره أو في وضع يمكنك أن تنجو منه لإذن الله عز وجل فلا تكون مكاهن فلو أن شخصا هدد شخصا أن يطلق زوجته هدده وعمره أن يطلق زوجته وهدده بقتله وأنكنه أن يفر عنه قالوا أن يفر أو يستغيث بالغير فيغيثه لإذن الله عز وجل فإنه ليس بمقرر إذن لابد أن يكون قادرا عن الفعل ولا يمكنك الفكاة ودفع الضرر الذي يهدد به نعم. فطلق سبعا من لم يقعد فإذن نشترض أن يكون قادرا وأن لا يمكنك دفع الضرر وأن لا يمكنك الفرار وأن لا يمكنك الاستغاثة ثم قال رحمه الله فطلقت تبعاً لقولي فطلقت تبعاً لقولي أي وقع المكره في الطلاق تبعاً بمعنى وقعت هذه الامور وهذه الشروط ثفية فطلقت تبعاً لقولي ايش معنى تبعاً لقولي يعني لا يزيد ولا ينقص فطلقت تبعاً لقولي بناء على ذلك لو طلق طلق زوجتك طلقة فطلقها طلقتين او طلقها ثلاثاً فإنه يقع عليه الصلاة الزائد عن طلاق وقيل يقع جميع الطلاق طلاق لأنه لم نازال على أنه راغل في الطلاق صار قليلة صارفة من الإكرام أيضا ما من قوله تبعا أن يكون في طلاقه الظاهد تابعا للطالب وهو المكرد ولكنه في قرار في قلبه غير راغل فإذا طلق وقلبه مطمئن بطلق عراض فيه وقع عليه الصلاة إذن يشترق أن يكون تدعا وأن لا يكون منه قصا فلو أن رجلا يخرج زوجته والعيال منه ما يشبها ولا يرغبها وينفضر الساعة التي ينجيه الله منها فجعه رجل وهدده وقال طلق زوجتك قال الحمد لله على ثم طلقها أهل عدم مخرط نقول لا يكون طلاقه واقعا بإجماع العلماء لأن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطرعنا جديما إذا نعنى ذلك من ننظر إلى ذكرار بالظاهر لا في مباطن فيكون طلاقه تبعا للمكره وليس مستقلا جدا فيه. قال رحيمه الله فطلق تبعا لقوله لم يقع لم يقع هذا قول أمير المؤمنين وثاني صلفاء الضاشدين فإما النهديين عمر بن الخطاب وقال به أيضا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقال به من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزغير رضي الله عنه الجميل وبه أختى مجاهد وطاوس بن كيثان وعقاء ابن أبي رباح وهو مذهب المالكية الشاذعية والحناظلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله عليهم أن من أكره وتحقق فيه شروط الإكرار أنه لا يحكم بطلاقه ولا يحتسب بذلك الطلقات واستدلوا بدليل الكتاب والسنة والعقل أما دليلهم من الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن للإيلان ووجه الدلال من هذه الآية الكريمة إن الله سبحانه وتعالى أفقط عن المكره الردة وهي بالقول ولفظ من الألفاظ وأعظم ما يكون وأعظم ما يتلفظ به الردة قال الإمام من العربي وغيره من عئمة التفليل إن هذه الآية الكريمة أفن في إسقاط مؤاخذة المكره في كل ما يقول ويحده فإذا كانت الردة لا تقع وقلبه مطلئ من فمن ذا بأولى غيرها من الألحاب وعلى هذا فالآية الكريمة واضحة الدلال على أن المكره لا يؤاخذ بقوله وجاءت السنة تعكد ما دل عليه القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائش حديث ابن عباس عند ابن ناجة والحاكم وفححه غير واحد من ذلماء إن الله وضع لأمتي وفي هواية رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستفره عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستفره عليه ذكر المكره وأن الله وضع عنه وأن الله رفع عنه المؤاخذة فدل على أنه إذا طلق لا ينتهي القلق وأكدوا هذا بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاقة في إغلاق لا طلاق في إغلاق رواه الإمام أحمد وأبو جاوب بسند حسن هذا الحديث لا طلاقة في إغلاق المغلق هو الشخص الذي استغلق عليه الأمر فأفضح ليس عنده أي مجال لأن ينصرف عن الشيء الذي هو فيه فقال بعض أئمة اللغة كمنان يبي عبيد الحسن السلام وغيرهم أئمة اللغة رحمة الله عليهم إن هذا يشمل المكره وفسروا الإغلاق وهو أئمة اللغة وفسروه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحتمل ويشمل من كان مكرها لأنه استغلق عليه الأمر فأصلح لا نزال له إلا أن يطلق فحين لا طلاق في إغلاق فقد استغلق عن المكره وأصلح منصرفا إلى دفل الطلاق بدون خيار وبدون ربا فوجود هذا الطلاق وعدمه على حد السواء ولا يوجد الحكم بالطلاق مال. ويقع الطلاق في مكاح مختلف فيه أما دليل العقل فإن العلماء رحمهم الله قالوا لا يقع طلاق المكره كما لا يقع طلاق المجنون بجامع عدم وجود القصد والاختيار في كل فالمجنون كما أنه إذا طلق لا ينهي الطلاقه كذلك المكره لا ينهي الطلاقه فإن المكره في حكم المجنون فالمجنون يتلفظ بدون اختيار وبدون شعور وبدون ربا والمكره يتلفظ بما أكره عليه بدون ربا وبدون اختيار فكل منهما فاسد الاختيار من حجم الربا فكما لا ينفذ طلاق المجنون كذلك لا ينفذ طلاق المكره وقصود الشريعة تدل ذلالة ماضحة على رجحان هذا القول وأن المكره لا ينفذ طلاقه ولا ينذي عليه الطلاق وقد خلف في هذه المسألة رائثة من السلف منهم سعيد من المنسير وإبراهيم النخاعي وكذلك سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة النعمان أهل الجميعي شعاب الرحمة والغفران فقالوا إنه لا ينفذ طلاق إن قلاق المفرح ينضي عليه وأن من طلق وهو مفرح فإن طلاقه ينضي عليه ويعتد به مستدل بالأصول وأن الأصل أن من طلق ينفذ عليه طلاقه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزرهن جد النكاء والطلاق والنذب النكاح والطلاق والعتاق وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربع من جائزات إذا تكلمين لهم النكاح والطلاق والعتاق والنذر قالوا فهذه الأدلة تدل على أن من تلفظ بالطلاق نضى عليه ولو لن يكون قاصدا فهم يجعلون الهازم الذي هزل بالطلاق وآخذه الشرق فالله عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول فلازم جزه لنا جد وهجره لنا وذكر منها الطلاق فالهازم إذا طلق يمضي عليه الطلاق مع أنه غير راضي وغير مختار للطلاق فيمضي عليه الطلاق قالوا فدل على أن الشريعة لا تلتفت إلى كونه قاسد أو غير قاسد مختار أو غير مختار إنما تلتفت إلى وجود اللفظ فلفظ الطلاق لفظ حطيب إذا تلقظ به أخذ به وهذا مرجوث وبعيف لأن هناك فرقا بين الهازل وبين المقرأ فإن الهازل مختار للنفر وطالب له وراض به لكنه غير راض باليقاع وفرق بين من قصب هذا الشيء راض به ولم يرد يقاعه وبين من من يرضى ولم يختار وأنجأ عليه بدون اختياره فالفرق بينهما واضح وعلى هذا فإن طلاقا مكره لا يقع وهو صحيح من قول العلماء وفنهم ويقع الطلاق في متاح مختلف فيه ويقع الطلاق في متاح مختلف فيه فلو استفتي من يرى متاحا غير الصحيح فمتاح بدون وليه فلو أن رجل تزوج معه بدون ولي كما هو مدد الإمام أبي حنيفة رحمه الله قوله طائب من السلم فلو رفع هذا النكاح إلى شخص ووقع فيه طلاق وهو لا يرى صحة هذا النكاح فإنه ينزل طلاق وينزله وهكذا بالنسبة لنكاح الشغار إذا قيل بأنه يصح بالمهر يصحح بالمهر وقد بينا هذه النثلة وأنه الصحيح أن النكاح الشغار لا يصح ولو كان بمهر مدام أنه وجد الشرط بين المكهر بين ومن الغضغان ومن الغضغان الغضب حالة يكون فيها الإنسان منزعزا قد يفضل السيطرة على نفسه فلا يستطيع أن يتحكم في لخله وقد لا يستطيع أن يتحكم في فعله فلا يستطيع أن يتحكم في لفظه فيا ربنا وعياذ بالله سب ويشعر ولربنا وصل به الأمر إلى التلفز بالردة من العياذ بالله ولا يستطيع أن يتحكم في فعله فلربنا قام وقعد وضرب من أمانه حتى لربنا كان والده فيبرده لأنه يفقد السيطرة عن نفسه والغضب له ثلاث مرافق المرتبة الأولى بداية الغضب التي يتمالك الإنسان فيها يملك الإنسان فيها نفسك ويسيطر فيها على شعوره وعلى مشاعره وعلى أقواله وأفعاله ألا ما يصدر من الأقوال ومفعال ومرتبة هي غاية الغضب أن يكون كالمجمون لا يعي يقول يقوله بحيث لو تلطظ بالشيء ثم قيل له بعد انفهاء غضبه وانتسار ثورته إنك قلت كذا وكذا لا يتبكى لا يذكر أنه قال ذلك الشيء وغبنا ينكره ويقول ما وقع هذا منه فهذه غاية الغضب في الحالة الأولى يكون بداية الغضب والحالة الثانية عكسها نهاية الغضب وهناك حالة ثالثة ومرتبة ثالثة مترددة بين الحالتين وبين المرتبتين يفصج السيطرة تارة ويتمالك نشه فهو متردد بين التمالك وعدنه فإن كانت الحالة الأولى وهي أن يكون في بداية الغضب فإن طلاقه يقع بإجماع العلمات لأن الإنسان في الأصل لا يطلق إمرأته إلا وهو غاضب عليها ما في واحد جارس عن رأسه يبحث معه يقول لها انتقالة فالاصل ان الطلاق لا يكون الا بسبب ان اتفار من الزوجة او امور ضينه وضين زوجته فالغضب غالبا مصاحب للطلاق فاذا بداية الغضب باجماع العلماء على ان بداية الغضب يقع فيها الطلاق الحالة الثانية وهي نهاية الغضب و التي يصل فيها إلى درجة لا يصدق فيها بين السماء والأرض بل حتى إن بعض الله سلامه والعافية ربما لا يعرف من التي أمامه زوجك ويقول إمرأتي طالب،, امرأتي طالب نسائي طوالب ونحن ذلك من شدة ما هو فيه فهذا النوع من الغضبان الذي وصل إلى غاية الغضب الذي يسقد به عقله وعياد الله وإدراكه ولا يستطيع أن يتحكم فيه في تصمفاته لا ينفذ فيه طلاقه وجها الناحدة جدا لنا ويناجع بعض أحادي المداهد ويقول إنه يبهد طلاق غضاني مطلقا على, على الأصل الذي يطرر فهل تدخل هذه الحالة عندهم أو لا لكن منظاهر من أصول الشريع أنها لا تدخل لأن الغضان في هذه الحالة الواقع ينضغي أن يقال إنه مجنون في هذه الحالة وهي الجنون يأخذ فيها قسم الجنون المتقطع لأنه إذا وصل به غلبه إلى درجة نريح بها من الذي أمامه ولا يتشعر أن التي أمامه من وهذا يعرف القرائم ويعرف بأدلة فذلك الناس الذين عرفوا بالعصابية وعنده عصابية لا يتوقف أمره على الطلاق لن يعرف أنه في أي قضية ينستفزه أحد يستثاره ووصل إلى درجة معينة من الغضب وغاية الغضب فإنه يتكلم ولا يعي ماذا يقول قلنا ولربنا يتكلم بالكفر والعياذ بالله والردة فهذا بحكم النجمون ولذلك قال بعض العلماء إنه إجماع لأنه في الحقيقة ينبغي أن يكون مندرزا تحت مسألة النجمون وعلى هذا إذا وصل به الغضب إلى هذه الحالة وبينه وبين الله وهو يعلم أنه بما بينه وبين الله لا يتذكر رأته ولا يعرف من إن الذي أمامه ولا يعلم الذي قاله فإنه لا ينفد عليه الثلاثة هذه الثالثة وهي المترددة تقع نذن ما ذكرنا في الثكرام فمن من يقول الأصل فيه أنه معاهد فنستفحب حكم الأصل وننضي عليه الثلاثة ونشف هل غضبه وعصله للجنوب أو لا فلما خاطب امرأته أمامه أو قال امرأتي فلانة طالب لما قال امرأتي فلانة معاه نحن له ثمين نحن له ويعلم أن الذي أمامه هي امرأته ولذلك قالوا مؤاخذه بطلاق ونمج عليه وقال بعض العلماء إذا كان في هذه الحالة متربدة لا ينفذ عليه طلاقه استدلوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاقه والصحيح أنه إذا استشعره أنه طلق وسنشعر أنها امرأته فإنه ينفذ عليه طلاقه في هذه الحالة وهذا هو الأصل والإغلاق هنا ليس بسان وإنما يكون الإغلاق مؤثرا إذا تم وفقد معه سيطرة على أنفابه وخلاله هناك بعض القرائن التي تدل على أن طلاقه لايقى كرجل يختي حالة الطلاق فيكون مع امرأته ويطلقها ويقول أنا غضبان فإذا جاء يدعي الغضب تسأله عن حالة يقول كنت مع زوجت فاستفى رأيه فقلت لها إذا غضبتيني سأطلقك وسيكون طلابا فأغضبت من ما طلق وتعلم أنه في هذا الحال مدرك للشعور لأنه أنفذ ما وعد ففي حالات الغضب كثير من التلاعب من الناس يقع كثير من التلاعب من الناس وينضغي على العالم أن يكون حجراً فطلاً من تلاعب الناس لأن الطلاق أمره عظيم ومن طلق وتلاعظ بطلاقه وادعى أنه لا يعلم وأنه فاقب بشعوره وأنه وأله فينضغ الشيطة في أمره فإن النساء ختنة والرجل إذا طلقت عليهم رعض خاصة إذا كان في الطلق الأخير فإنه يصلح كالمجنون والعياذ بالله يحرح في الألفاظ ويغير فيها ويبدل ويدعي أموراً قد لا تكون حقيقية ولذلك ينبغي التحوق من مثل هذه المفائزة ولا ينبغي فتح الباب بكل من هذى ودب إذا ادعى أنه غرضان أنه يقبل قوله إنما يقبل لو شهد ثقاث من أهله وأناس من أهله أنه رجل عصبي منذاج وأنه كئب السفير يدخل إلى درجة لا يعي فيها أو شهد زملائه في عمل أو نحو ذلك من الأجلة التي تثث أن غضبه مؤثر فمثل هذا إذا وصل إلى حالة يفقد فيها السيطرة على نفسه واستغلق عليه الأمر فالأشهر أن طلاقه لايقه لا. ووكيله فهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا قال رحمه الله ووكيله فهو المطلق لا يخلو إلا أن يكون الشخص نفسه أو يكون وكيدا الذي وكله بتطبيق زوجتين أو يكون القابل أو يكون وليل الصبيب أو يكون الحكمان هذه خمسة أحوال الشخص المطلب إما أن يكون الزوجة المسجد. وإما أن يكون وكيدا الذي وكله وثالثا شرعية بالطلاق وإما أن يكون القاضي أو وليهم أو يكون الحكمان فمن آدة الثلماء رحمه الله في بيان الطلاق ومسائله أن يعتبوا ببيان هذا الركم وهو شخص المطلق فقال رحمه الله هو وكيله وبعد أن بين حكم أصيل شرع في بيان حكم الوكيل الوكيل له الحالة الثانية الحالة الأولى أن يوكل وكالة مطلقة والحالة الثانية أن يوكل وكالة مقيدة وهو أي الوكيل ينزل منذلة العصير فبإجماع العلماء من وكل شخصا في تطليق زوجته فإنه ينفذ طلاقه كطلاق الأصير ويكون مفوض الطلاق في حدود الوكالة وزمان الوكالة ومكانها إذا قيدت للزمان أو المكان وعددها إن في للعدد فإذا وقيله كهوة أي وكيل الزوج كالزوج في الطلاق ينفذ طلاقه إذا وكله وكالة صحيحة وهناك المفور الشخص الذي يفور بالطلاق فالوكيل يتقيد والمفوض لا يتقيد ولذلك يعني ربما أنه لو مات الموكل انفتخت الوكال لكن في التفوض لا يتم تقيد ولذلك المفوض أقوى من الموكل فالمفوض إليه أمر يستكى الوكيل أما الوكيل كهوة أي كالزوجي. قلنا إن أن يكون مطلق وإن أن يكون مقيد يقول له وكلتك في تطليق زوجتي فلانة هذا توكيل بالطلاق لزوجة معينة إن كان عنده أكثر من زوجة وربما يطلق له ويقول وكلتك في تطليق نسائي بما شئت ومتى شئت فهذا توكيل عام ويقول الوكيل فيه له حق الطلاق عموما المثل وخيرا مطير فإنه يتقيد بالزمان يتقيد بالمكان يتقيد بالعدد ونحن ذلك يتقيد بالزمان فأني أقول له وقلتك في تطليق زوجتي اليوم فإذا انتهى اليوم وغابت شمسه انفتخت الوكالة فإن من قبل غروب الشمس فلا طلاقه وإن طلب قبل الغروب فإنه ينفذ طلاقه ما لم يفضل الزوج وخاله إذن إذا قيد بالزمان فلا يقع الطلاق إلا في حدود الزمان فإن وقع الطلاق بعد الزمان الذي قيد به لم ينفذ أو وقع قبله نفذ إلا أن يكون الوكيل الموكل قد فسخ الوكال يتقيد بالمكان يقول له وكلتك أن تطلق في هذا المجلس فيتقيد بالمكان مدى أنه في المجلس ينفذ عليه الطلاق فإن شارق المجلس لن ينفذ عليه الطلاق وهو موكل بالطلاق ما لم يفتخ الزوج السوقية فإن فسخ الزوج فوكيله فإنه ينفسخ ويكون وجود طلاقه وعدمه على حد من سواه ويتقيد بالعدد وكلتك في تطليق زوجتي طلقة واحدة ويتقيد هذا بنشغل للفظ الطلاق يتقيد بالعدد بنشغل لفظ الطلاق ويتقيد بالعدد بنشغل النساء النساء سيقول وكلتك في تطليق زوجتين من نسائه أو امرأتين من نسائه فلانه وفلانه فيتحدد له فيتقيد بطلاق هاتين ولا يقع طلاقه إذا كان لغير هاتين المرأتين فالتقييد والإطلاق معتبا فالوكارح بالطلاق تفش مطلقة وتفش مقيدة مان. وعلى الوصيل وعلى الوصيل أن يتق الله عز وجل فالوكالة ليست في سلاعب ليست في محل للسلاعب والإضرار والإتاءة والأذية فإنه إذا وكل الوكيل بالطلاق عليها أن ينصح وأن يتق الله عز وجل. وهذا كثيرا ما يقع بين الولد مع وارده له وكلتك أن تطلق امرأة فعل الوالد أن يتق الله في ولده ولربما يقع بين الأخفى أخيه أن تقع من هذه الزوجة فيقول له أنت وقيل فحين يقوله وقلته فإذا وقله وجعل إليه الأمر عليهم يتقل الله لأن الله عز وجل جعل الطلاقة من حدوده وحذر عباده أن يستخفوا بهذه الحدود وأن يتعدوا محارم الله فيها فعلى المسلم أن يتقل له سواء كان عصيلا أو وكيلا طلاق أمره عظيم ومن النصيحة أن يحس أن هذه المرأة كأنها جنته وكأنها أخته فهل يرضى طلاقها أو لا يرضى طلاقها تعني أن ينظر الأصلح أن يتقل مع الزجل وأن ينصح لمن وصله ويطلق واحدا ويطلق واحدة إن قال واحد هو بالنسبة للأصل طلق له واحدا ولا يزيد على الواحد لأن إذا قال وكلتك التطليق النساء فالأصل يطلق أن لهم يطلق الطلاق بعد الطلاق كله ثلاث يملك الثلاث كما يملكها الأصيل لأن الطاعدة أن الوكيل منزل منذلة الأصيل إذا قال لو وكلتك في تطلق مسائي وقت فلو طلق ثلاثا مضى الثلاث ولو طلق طلقتين مضى الثلاثا وأما لو قيد له ذلك وقال وكلتك أن تطلق مسائي طلقة واحدة لا عشك يتقيد بهذه الواحدة ومتى شاء ومتى شاء إن أطلق له ما لو قيد وقال له مدة جلوسك في المجل أوكلتك أن تطلق امرأتي في هذا المجل فليس متاشا إنما يكون مقيدا لتقييد الأطليل له لا. إلا أن يعزن له وقتا وعجدا كما ذكرنا <تصفيق> وامرأته فوكيره في طلاق نفسها كذلك لو وكل امرأته وقضى بذلك أصحاب المبي صلى الله عليه وسلم وأسرى عن الخلفاء ربال شبيع رضي الله عنهم أنه إلى وكل المرأة أن تطلق نفسها فطلقت وجعل الطلاق إليها وكالة فإنه يمضي طلاقها وينفض ما لم يصدق وكيله لها هل المعتبر في وقوع الطلاق إجاره من الزوج أم وصول الخبر للزوج بسم الله بحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والله ما بعد فإذا طلق الرجل امرأته نضى الطلاق ونفذ من حينه وأننا نسأل بلوغ الخبر إليها فإنه لا يؤثر في الإيقاء فهو واطع واطع من حين أن يتلفظ به فلو تلفظ به الساعة ثم توفي وبلغها خبر الطلاق مثلاً ترصف بالطلاق ثم توفي بعده بعد أن طلق توفي بشادي مثلاً حيث لا يتهم في الطلاق لأنه لو كان مريضاً مرضاً مرضاً يطلق فهذا طلاق الفارض ثم طلاق الخار الذي يريد أن, ان, ان يمنع ويحن امرأته من, من الميراث ونعروف هذا المثال في قضاء الصحابة رضي في مثل ثوري في المرأة وعدم ثوريهم لكن الكلام هنا لو طلق المرأة استعى الثاني الظهر ثم خرج فصار عليه هادث وطوفي وبلغها الخبر بعد شهر أو بعد شهرين في طالق وتعتبر طلاق منافذا لشينه لكن مسألة الشجالة لان المراه يتوفى يتوفى زوجها في شهر شوال ولا يبلغ الخبر الا بعد اربعه اشهر وعشر فهل العبره في السباب غير الطلاق هل العبره في السباب ببلوغ الخبر ام العبره بالوفاه مثال ذلك رجل توفي اليوم وهو في الخارج او في بلد بعيد والمرأة لا تعلم بوفاة لما مضت مدة الحداد اربعة اشهر وعشر بعد اربعة اشهر وعشر بعد السنة بعد السنتين بعد ثلاث سنوات بلغ هذا الخبر فلما بلغ هذا الخبر وقد مضت مدة الحداد فهل نقول الحداد العبرة فيه, العبرة فيه بالوفاة فحين انتهى الحداده لأن المدة التي بين بلوغ الخبر وبين الوفاء اتغرقت مدة الفداد فلا اشتغل هذا الوجه الأول وبهاء على ذلك لو توفي في شهر الشوار في أول شوار وبلغ الخبر في آخر ذي القعدة فإنه يبقى لها شهران وعشرا لأنها نفس المده نضع عليها من يقالب من نفس المدة لأن العبرة في الوفاء لا ببلوغ الخبر والصحيح أن العدرة في الحداد ببلوغ الخبر فلو بلغها الخبر بعد السنة لزمها الحداد لأن الحداد عبادة ولا يحس إلا بنية ولي لم تحدده ولم يقع منها حداد ولم تقصد حدادها فلم يقع المأمور به شرعا والذي تعدد الذي. أمرت به المرأة عبادتاً للمهي عز وجل ما تقرباً فعلى هذا العبرة ببلوغ الخبر وليس بالوحاة فهناك شرط بين الحداد وبين الطلاق من هذا الوجه والله تعالى أعلم أتاقكم الله أبوك الشيخ صلى الله عليه وسلم بين قول الرجل من امرأته أمرك بيدك وبين توكيل الزوج امرأته في طلاق نفسها كما ذكرنا هذا في تخوير وإذا جعل لها الأمر بيدها أو جعل السيارة لها قل اختاري نفسك فإذا فوض إليها الأمر هذا تثويض وأن إذا وصلها فهو وكاله وكل منهما له حكم الوكال لها حكمها والتثويض له حكمه وعلى هذا إن فوض إليها الأمر فالطلاق طلاق تثويض وإن كان بن وكاله فطلاق وكاله الله تعالى صلى على ال اجمعين وبرشه الناس ان ان تصالح نجعل ما سلمناه الناس خاصه لوتير الدين واجب الرضوان العظيم الله